لعلي يآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسعى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 الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لألنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 الناس فتولى فرعون فجمع كيده ثم أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أَمْرَهُمْ 124. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 125. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا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 قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال اأمنتم له قبل ان اذن لكم انه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع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 ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ربهم مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 يا بني إِسْرَائِيلَ قد أَنْجَيْنَاكُمْ من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فَيَحِلَّ عليكم غضبي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 قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله فأكلا منها فبدت لهما سوآتما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى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 فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم